اللِّين آمين لإله في قريش إلههم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم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 اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أَنْعَمْتَ عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد سمع الله لمن حمده اللهم إنا نحمدك على ما هديت ونشكرك على ما أسديت ونستعينك على رعاية ما أسبغت من النعم ونستهديك الشكر على ما كفيت من النقم ونعوذ بك من عثرات اللسان وغفلات الزلات ونسألك اللطف فيما قضيت والمعونة على ما أمضيت ونستغفرك من قول يعقبه الندم أو فعل تزل به القدم فانت الثقة لمن توكل عليك اللهم صل وسلم على عبدك وحبيبك وقرة أعيننا سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم افتح مسامع قلوبنا لذكرك، وارزقنا طاعتك، وطاعة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم اجعلنا نخشاك حتى كأننا نراك، واسعدنا بتقواك، اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على طاعتك اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا من هو في سلطانه قديم يا من هو في جلاله عظيم يا من هو بعباده رحيم يا من هو بكل شيء عليم يا من هو بمن عصاه حليم يا من لا يرجى إلا فضله يا من لا يسأل إلا عفوه يا من لا يدوم إلا ملكه يا فارج الهم يا كاشف الغم نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم اغفر لنا جميع ما مضى من عمرنا اللهم اغفر لنا جميع ما مضى من ذنوبنا وعصمنا فيما بقي من عمرنا وارزقنا عملا زاكيا ترضى به عنا اللهم بابك مفتوح للراغبين وخيرك مبذول للطالبين اللهم فاهدنا هدى المهتدين ولا تجعلنا من الغافلين واغفر لنا خطايانا يوم الدين اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام واكنفنا بكنفك الذي لا يرام واحفظنا بعزك الذي لا يضام واكلأنا في الليل والنهار نسألك فواتح الخير وخواتمه وجوامعه وأوله واخره وظاهره وباطنه والدرجات العلا من الجنة اللهم كما لطفت بعظمتك فوق اللطفاء وعلوت بعظمتك على العظماء وعلمت ما تحت الأرض كعلمك بما فوق عرشك وكانت وساوس الصدور كالعناء وكانت وساوس الصدور كالعلانية عندك وعلانية القول كالسر في علمك وانقاد كل شيء لعظمتك وخضع كل سلطان لسلطانك وصار أمر الدنيا والآخرة كله بيدك اجعل لنا من كل هم وغم أصبحنا أو أمسينا فيه فرجا ومخرجا وأجرنا من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نستأمنك أبناءنا, اللهم إنا نستأمنك أبناءنا وإخواننا المبتعثين بالخارج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 وأراد إسلامنا وبلادنا وولاتنا وعلمائنا بسوء اللهم اجعل كيده في نحره واجعل تدبيره دمارا عليه يا من احاط علمه بكل شيء وشملت قدرته كل شيء ونفذت مشيئته في كل شيء ولا يعجزه في السماوات والأرض شيء نسألك يا الله أن تعيد المسجد الأقصى إلى حمى المسلمين وارزقنا فيه صلاة قبل الممات يا رب العالمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها سرها وعلانيتها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 وارزقنا برهم أحياء وأمواتا وجعلنا تحت رهن إشارتهم يا رب العالمين اللهم واشفي منهم من كان مريضا وامسح عليهم بيدك الشافية يا شافي يا كافي يا معافي سبحان ربك رب العزة عما يصفون